بسم الله الرحمن الرحيم 122. الله أكبر الله فاستنهضهم من فالمسجد الأقصى مازال يدعونا نادي على يا أمة الإسلام ليس في الوجود أمة أخزى ولا أرذل ولا أرذاء ولا أنجس ولا أجبن ولا أخذل من أمة يهود عبادة الطاووس إخوة القرادة والخنازير رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقاوى الدين يهدينا إنه لعار على المسلمين أن تقوم دولة إسرائيل باسم الدين وأن يمتلئ الكنيسة بالحاخامات والأحبار ورجال الدين اليهود وأن يقاتل اليهود باسم الدين ويحملوا في معاركهم أسفار التوراة ويكتبوا آياتها على الدبابات فبدى في أمة الأسد كما فانجل الأنوار في ضوء الصباح ما مهض الإسلام يبغي نصيرا أمة وما أوقعه من قتلى وجرحى في القائمين على هذه القافلة العزل عن السلاح وفيهم المسلم وغير المسلم جريمة أخرى في مسلسل جرائم هذا الكيان الذي زرعه الصليبيون في قلب عالمنا الإسلامي خوفا من أن ينهض المسلمون من جديد ويعودوا كما كانوا سادة العالم ونحن على يقين بتحقق ذلك على أيدي عباد الله المؤمنين بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز فقدى في <تصفيق> أمة الأسد كما فانجل الأنوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصيرا أم الذين ما تبكنوا ولا استقروا إلا بغفلة منا وضعف وحب للحياة الدنيا وعدم رغبة في الآخرة ولا وبدى بشر على بيض السفا كم شح على أمالنا عبق الأرجاء خفاق الجنة ثم لا يجدوا <تصفيق> دولة تواجههم باسم الإسلام إن سلاح الإسلام والإيمان هو الذي بقي في أيدينا وهو أعظم سلاح فلنجربه بيقين في قتال يهود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سلك سبيله وقت فأتره إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإشرام ليس في الوجود أمة أخزى ولا أرذل ولا أرداء ولا أنجس ولا أجبن ولا أخذل من أمة يهود عبادة الطاووت إخوة القرادة والخنازير فقد اجتمعت فيهم كل رذيلة ونقيصة في عقائدهم وأخلاقهم جمعوا السوآت العقدية والعفونات الفكرية والأخلاق الرذية فقدوا الأدب حتى مع الله جل في علاه فوصفوه بكل عيب ونقيصة تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته هو جل وعلا في عقيدتهم يجهل ويلعب ويصارع ويغلب ويبكي ويندم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فالله في عقيدة يهود يده مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل إذا هم ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وهو فقير عندهم وهم الأغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أما ما فعلوه بحق أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه فتكذيب وتقتيل فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَأَظْهَرُوا مَعَ نَبِيِّهِمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ شُؤُ الذِّلِّ تَعَنُّتًا وَتَمَرُّدًا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وبعد العذاب الذي أصابهم بسبب طلبهم أن يروا الله جهرة اتخذوا العجل إلها فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا تردي عقيدة اليهود في نفوس أتباعها الأنانية والحقد والاحتقار لغيرهم من البشر فهم شعب الله المختار وأبناء الله وإحباؤه هكذا يزعمون أما من سواهم من البشر فخنازير برية فيحرم عليهم تلمودهم وتوراتهم الإحسان لغيرهم فالأممي وهو غير اليهودي في كتبهم المحرفة إذا سقط في حفرة فعلى اليهودي أن يسدها بحجر ومال غير اليهود مباح لليهود ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فمن كانت هذه عقيدته وهذا تعامله مع أنبياء الله وهذه نظرته لباقي البشر فهل يظن بعد ذلك أن يكون عنده تقدير لإنسان أو احترام لبشر؟ وهل يمكن أن نجد فيهم إلا الغدر والمكر والخيارة وسوء الخلق؟ وبسبب هذه العقيدة وسوء الأدب مع الله وأنبيائه وعباده والناس أجمعين حلت عليهم لعنة الله وغلبه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم هذه اللعنة وقشاوة القلب التي أحلها الله عليهم يتوارثونها جيلا بعد جيل يريثها الأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد بسبب ظلمهم وبغيهم وتجرؤهم على ربهم وأنبيائه وحرم الله عليهم بسبب ذلك طيبات أحلت غيرهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا هذه الأمة أمة يهود قد تجذرت في قلوب أتباعها الرذيلة لا ينفكون منها ولا ينجعون عنها فهم ملعونون جيلاً بعد جيل، وأمةً بعد أمة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أمة هذه عقيدتها وهذه أخلاقها، لا تربي أتباعها إلا على الحقد والعداوة والحسد لغيرهم من الأنام، فسيرتهم عبر التأريخ ظلام في ظلام، وأيديهم القذرة مليئة بالإجرام، إنهم بحق أعداء للإنسانية جميعا وللمسلمين خاصة فما يحصل من هذه الأمة إخوة القرادة والخنازير على أهلنا وأحبائنا في غزة وفلسطين من ظلم وحيف وتغتير وتشريد ليس ببعيد عن هؤلاء القوم شذاد الآفاق الذين ما تمكنوا ولا استقروا إلا بغفلة منا وضعف وحب للحياة الدنيا وعدم رغبة في الآخرة وتحقق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يوم يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء الشيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت وها هي آخر جرائم الكيان اليهودي الصهيوني على أرض المسلمين في فلسطين من استهداف هذا العدو لقافلة الحرية الإنسانية السلمية التي أراد القائمون عليها كسر الحصار الظالم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 وأن يمتلئ الكنيسة بالحاخامات والأحبار ورجال الدين اليهود وأن قاتل اليهود باسم الدين ويحملوا في معاركهم أسفار التوراة ويكتبوا آياتها على الدبابات ثم لا يجدوا دولة تواجههم باسم الإسلام إن سلاح الإسلام والإيمان هو الذي بقي في أيدينا وهو أعلم سلاح فلنجربه بيقين في قتال يهود وحينئذ يتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إن نصرة إخواننا في فلسطين بعامة وفي غزة بخاصه واجب على المسلمين أفراداً وجماعات، شعوباً وحكاماً، وتكون هذه النصرة بكل الوسائل والأشكال، كل حسب حاله وقدرته واستطاعته، فالذي يقدر على إعانتهم بالقوة فليفعل، ومن يقدر على إعانتهم بالسلاح فليفعل، ومن يقدر على إعانتهم بالمال فليفعل، ومن يقدر على فك حصار اليهود عليهم فليفعل ومن لم يجد شيئا من ذلك كله فلينصرهم بالدعاء فهو سلاح فتاك بإذن الله لمن كان مؤمنا صادقا ولا يسعنا بعد ذلك إلا أن نثمن ونقدر ما قام به القائمون على قافلة الحرية من دول ومنظمات وأفراد من عمل شجاع ومقدام لفكر الحصار على إخواننا في غزة الأبات الصامدين رغم خضلان الأقربين لهم اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز به دينك وأولياءك وعبادك الصالحين وتذل به أعداءك اللهم ارحمنا ووثقنا واجمع شتات هذه الأمة وهيئ لها من يعيدها إلى سابق مجدها وعزها فإنك تقدر ولا نقدر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا